Bismillahir Rahmanir Rahim rahium. Ina fetna, lete fetna, mūbina. Liau, firana, kam, ma mata, mata, mata, mū, mū, mū, mū, mū, mū, mū, mū, الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ما امنوا ولله جنود السماء والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل al-mushrikina wal-mushrikatin danna billahi wan-nasu alayhim dha'iran tusu' wa adaba Allahu alayhim إِنَّا عُسَلْنَاكَ شَائِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَاصِيلًا mankath fa inma yamnus ala nafsin waman awfa bima hada allahu fa sayutih ajran azima sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بهم ضرا أو أراد بهم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول ويؤمنون إلى أهلهم أبدا zuyina zalika ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم وإن تتولوا كما توليتم من قبل نعذبكم عذاباً أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على ال الأع... يَثْنِي الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وقف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قعت لكم الذين كفروا لولوا وَلَنَسْتَوِيَنَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَالْهُدَى مَعْقُوفًا أَن يَبْنُ وَمَحَلًّا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُم مِّن تَطَوُّعٍ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعْرُوفٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن شاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فا الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم 119. وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما 110. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء. 119. هو الذي أرسل رسوله بالدى دين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهدا محمد رسول الله والذين معه أشدا Đalikamathalun fit Tawrat wa fil Injil ka zar'in akhraja shat'ahu